اللبس <سؤال> مايكروفون صار استمعت سيجاره ودخلنا على عرشات والهاتف قولوا لي من قد انا اخلك معانا مسالم لا <سؤال> <سؤال> تفكر تتعاد انا هجاونا امطار ودم تنهمر يكس أمك وإذا كنت رابر ومسوي قوي فشل كلامي يحبك شم القمك ومزك المايك ووريني ما في رابر فالساحة تشمل وأوزاني ويبتر بسولي يعديني هذه الفكرة إني أصدادكم في الموية العكرة لكي خابت السنارة كيف صوتي على الفرحانة واحد من ناحية الخوف منا نموت أصل نعمل هو للأسف طبع جلادي فريد واستطيع التو سيد في أبوم هذا كالطبع سياسة يسيب الدول لجليل فت الأنظار من جديد كرح بغر على عالم معروف بالكسة رشيد براقي بهم من بعيد وبتبع واشوف هم ولا حقد فيهم تتشبع رش رشكش يوم سمع صوتي وانخش غبرك وتبي دون عراقي وكما انخلها لابتنعت انك اصلي بيجاوبني على السؤال راح اتعراقي نقلك أمك وغمسك اشحطك ع النار الهادي اشحط لو انا شديت وقفتان من هالقروب ناكو هم رجال العنتك فيهم جملة تسقطهم واحد مطرد منك وتباور وثاني مجرد عملة قال اللي يسبي لك وتبيخش فيها عرض الطول معقول انا متوقع لانك رمتوا بلغ والدليل عرض بطادي وبيش مصيبوكم والقل والقال مستعدت حداكم واحد واحد على الاعتزال انا عارف وش هوردك Cəhədə, fərlu, minnə دوزانه بس تغير فلواتك نفس الكلمات تغديها حدف هادي فاكل هابط لازم للهيط مكان يرحم أيام عباد اللي هجدك أيام زمان <متصفيق> يقول لي سرع وفلو وستايلات <تصوص> وجنانة طيب ومالي ساوند أب مضافكة هادي الساحة ما تحصل فيها مينس من نضف الواحد <متصفيق> يتحرش لي نتزلي إنه غلط ولا غلط عد راس العبيط أنا مرة ماتي غافر كلماتي منعونه موزونا فرعوني يا بلتي انك كل منطنتها يمتوا جنت وتفنت وتسو غنتي بطرفة عجب قرطي قبل ما بتسهد هنه لكل مستيز وجنت تغزب بخسان وحنه لنك من بعد ما شبعت مين الشحط غواطر رمو منك بشاهر واستكن كنك راجلي بينه وما كنزل وريني فنك ما تعترف بالكرامة يا ضليل عنه وما ناحنا اللي <سؤال> ما جيني برجوله انا جيبه بالجبر وعب على اللي ما الغيركم اعتبار شد التذكير عليكم شويه جزم قديمه شهرناهم ولقناهم لنصف صرهم قيمه هو دهن بس على الفاضي عني إني فاشل ومالي في شغل الهندساها أغلصاها زبّل منها الأفكار اتوسوسا إلى الألمان في خصف خلاني أطلع كل قوتي كل اللي أنا أدعسهم يخافوا حتى ضح كثير حتى دلسات اللي يستنزل للأسف جدا ضعيفة أبعبصهم على السريع ما يهيجوا حتى صار مديد في فراضة عيال مكة مكة عيال مكة www.mc Dush your, your on